أر-رحمن يعلمن قرآنا خلق الانسان علمهم البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان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 ك ما تكَذب وَلَهُ جَار الم شاتُ في البَحركَ الأعل فأَ آّك ما تكَذب كل مَن عَلَه ف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 ذبان سنفرض لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا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 فإِذ شَقَّتِ السَّماءُ فَكَانَت وَردَةً كَّهان فَبِأَ آنَ إِ رَبِّكُ مَا تُكَذبَان فَيَوْومَ إِذِ الَّ يُسأَلُ عَمذَم بِهِ إسُ وَلا جَ فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُ مَا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 عن بتَجران فَبأَّ آلَِ رَبّكُ ماَا تُكَذبَان فيِيهِمَا مِن كلُلِّ فكِهَةِ الزوجَان فَبأَّ آ إَبّكُمَا تُكذّب مُتكينَ علىى فرُوش بَطَ إنِهَا مِن استبرق وَجَنَّتَيْنِ لِدَانٍ وَجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَاقِصَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جان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 وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَانٍ مَّتَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَاضِرَتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل وهمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان لَْ يَطُمِث النَّ إِسُ قَبْلَهُم حُورَُّ تَصُورةٌ فيِي الْخام فَبِعَ رَبِّكُمَا تُكَذّبَ لَمْ يَطُمِثَّ إِنسُ قَبَلَهُم وَلاجانَ فَبَِيه إِ رَبِّكُ مَا تُكَذذبان متكين على رفرف حضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام